الله هذا أحد الأخوة يقول بعض الأخوة يذهبون لدعوة إخوانهم على الأرطفة وفي بعض المخيمات ويستدعي ذلك إلى السهر إلى الفجر فهل أصد النوم باكر باكرا أم السهر مع هؤلاء الأخوة في الدعوة إلى الله وجزاكم الله خيرا لا السهر معهم لا لكن تدعوهم إلى الله في الأوقات المناسبة في أول الليل في النهار أما السهر لا السهر يغره ويغرهم ويهوت صارت الفجر والنبي نهى عن السمر بعد العشاء عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الدعات أن الله يتأسف بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يسمروا الثمر الذي يضر الجميع. أما ثمر الخفيف في أول الليل الدعوة وذ والذدروس لا بأس. أما ثمر يهبط الليل أو غالب الليل أو يسبب النوم عن عصاة الفجر هذا لا يجوز.